وصيه الوالد لولده هي نجوى القلب للقلب ونداء المحب للمحب ومن اجمل الوصايا الابويه ما نظمه الشاعر في وصيته لابنه في قصيده جامعه تفيض بالحب والحكمه وتنضح بمكارم الاخلاق ومعالي الامور يا الله يا اللي كل الامم ترجيك يا واحد ما خاب حي ترجى يا رب عبد ما مشافي ما عاصي ولا يمشي الا في محبتك ورضاك الله يلي كل الامات ترجيك يا واحد ما خاب حي ترجى يا رب عبد ما شاف في ما عاصي ولا يمشي الا في محبتك ورضاك اوصيك بالتقوى عسى الله يهدي عسى الله توفيق مولا توفيق مولا اجعل ذنوب المرجل ما نمعني واذا ترت ميل عن درجها اب مرج فيج مولانا بالتوفيق مولانا يجعل الدرع المرجله اذن ما عاني من ما عاني اذن تميل اذن اذن تميل اذن اذن تميل واذا ارتميل عن درجها بالمرقى حي انت رجات يا رب عبد ما مشى في ما عاصي ولا يمشي الا في محبتك ورضاك الله يلي كل الامه تترجيك يا واحد ما خاب حي انت رجات يا رب عبد ما مشى في ما عاصي ولا يمشي الا في محبتك ورضاك فالحق يغفر فالحق يغفر <تصفيق> وهل ترمي ما هو القفل فلا يجي فيه, فيه. <تصفيق> وياك عرب الغافل إياك إياك الهاجيا انفا الهاجيا دفى هرجنني نور القفلا يجي في لا لا يجي في هيكيه هياك هياك هياك هيكيه هياك اياك عرض الغافل يا واحد ما خاب حي انت رجا رب عبد ما شاف في ما عاصي ولا يمشي الا في محبتك وربك الله يلي كلنا امات درجك يا واحد ما خاب حي انت رجا رب عمدنا مشافي ما مشا عاصي ولا يمشي الا في محبهه ورضاه والنفس صالخ رايها قبل ترمي ما لها الشيطان يا رميم ما لملا مخطاه ما صادك لو كان رميم واللي يصيبك لو توال جاء مخفا والنفس Tera l'amè الشيطان يرمي بالاهلا مخطاك ما صابك لو كان رامي واللي يصيبك لو توجت مخطا يا الله